رَغِيبَ فِيهِ مِن رَبِّ العالمين. أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُوَذِّرَكُم ما مَنْ مَاتَهُمْ لِتُوَذِّرَكُم مَنْ مَاتَهُمْ مِنْ ذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ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 بين كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون ناكصو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا.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 انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقِهُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرْرَةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَا كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ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 يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وحيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.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 الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. كل يوم الفتح لا يفعول الذين كفروا إيمانهم ولاهم يوم ضرٌّ فأعرض عنهم وتضير إنهم تضرون. قدمت هذه المادة من مسجد أبي حنيف النعمان بالبسيطيني. وفي الختام لا تنسونا من صالح الدعاء